وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم غلد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قال, رب قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فاجا اهل المقر الى جبع النخل قالتي يا ليتني قلت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني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 يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن بريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 لا إن لم تنته لارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا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 وجعلنا لهم لسان صدق عليا